رسول ككه في <تصفيق> يدي ستو مانتين ويحن طيب وفيه قال حدثنا قصير سعيد قال حدثنا مالي بن عرس امام دار الهدنة عليهم شهادين عن عرس بن من النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فبقلي وعلى النبي الدشيس نواحا يمغسركم في يد بنات واحد فقيل اللوح الذي هذا ذاكر انو خطر وانو هنا خطابه الذي عيطه علماء وسعيد خيار وراجح ما حاله اوريندي عبد العزيز لاولين دري عبد لا العزه اياه اوريندي ان مخافل اليوم كان متعلقا مثل خده سياج اثار صعبه كامله وقال وحور ابو سليمان حديث هذا حديث صحيح ابو قار الله صا وكذلك غير فيه سير وصور عليه وكذلك مناد جهي ariiba ما uu sheegay inuu sidoo kale hadii saxiihi wiiye ina waxa dadka إراء sidoo kale loo dilay xog iyo qof kale meerahaas waxa loo dilay ee laga loo dilaynaa waxa ay isagu waxa uu yimid kale oo waa wey buu galay daliga kaliya mahay waxa loo meegelay markuu من دخل دار أبي صفيان فهو آمين ومن دخل كعبة فهو آمين ومن أغلق داره فهو آمين فهمت تصدوني قف دار أبي صفيان قربتك سوى آمين ولا مدد لي قف قلبي سيسوس وحرمه وآمين ولا مدد لي قف ولا مدد لي هو حول يصير يخبرني وقال محله بالدواء، محله بالدواء كوف، وحاول يسألوه يرتديها، قال عليه باه، أنتم هروي صلى الله عليه كن قريشان ليه يرتديها لبا، وحين سألت بلال بن لائي صبح، حين سأل سلمان قال لم يساله عليه سلمان كوف على جواي آخر، وفي السكان كسل هذه السنة جوار عليه سلمان في الثامن كسور لذي يسون اليوم جوار قالوا لذي يسون جارية لحيثين ليا جاري ك جوار قوادا كسورين معاه جوار قواد لجاري صدق من القرآن يعوضنا مصوب من الغلب هذا اسم الله عليه مرير كارديا برجو betum soo weey musulmin salbuu xal lagaa karo inuu ma qaawanaysahay ma qaawan waxba la sheegi laa ma hadal maray saayaga markaa leey kuwii la qaawanay waxa walaayta yanwar oo salmadu kuun karo xumaan ka jira oo inuu qaaso keegele waa diin arun arun saxna samaha taabaa goobaha xeelada ay u isticmaalayaan yiraahdeen xidaaw ka weyn waxaan mar ka faayideeyay waxa wayan imi waxa way isticdoq la qatin qoyan xidaaw ka weyn waxa saa soo waxa wayan xijaab maaha dhaxlo gulanay waxaanu doonay waxaan ma عن ابي تاريخ يقول الحكم على الشيء فرع عن تطويره أو صورت الى فقهه حرام ولبس عنه وبي قال حدثنا عيسى بن الله حدثنا عبد الله وهب الغرشي البصري ومالك وذلك رحمه الله تعالى قالوا لي حدثني الناري بن عاصي ورواه صاحبنا ويه قرت ورمه عن مشهاد ان ملك رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عمل فحي في يملك الفطي وخيان لخط البركه من ذو غاي كالي نبي صلى الله عليه وسلم وفرخ ملك وعلى بال سيدنا عيسى المرسل كوسيه بن الرباع يا سامري قالوا له لما سلام بن جاءوا وكان كسي كوسيه كسي فقالوا له يقول لهم متعلق بحق ريا كعبة داهيده وقالوا لهم قولوا له قال محمد الشهاد والبرق لي وحي سوقاري أنا رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هل يومين المالكة محرما محرما محرم الله من حج حلوك حديث أطيه أتعاره ومفادي مصري يغير في الصنة وربها صورا في الحديث صيحة بعدما جايحكما يأتي عيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك إلى ودي سوحفيري وذيق على حدثنا محمد بشار بن دار قال وعذرحان وهديه مساعدتنا يا لي وحارة حدثنا وحارة البشر والدار يه مولو مش مزرة وعبد الرحمن مزرة وعبد الرحمن واوصل قال حدثنا لي مزرة حدثنا وحارة المهدي مولو مزرة يا أوكا شوف أبغى صوتي يسمع هذا شو بلا خلاص شو بلا نصه ودقيه حد محمد بشارة عبد الرحمن الذي سحمة عبد الرحمن المهدي محمد بشارة يسويه ذلك ووكره على الرحمن بشارة وحاول يحمل وريه مش عارضينه طالبته وعبد الرحمن المهدي عرف نصه ودقيه اليوم على كسره على وحي رحت دفرا عبد الرحمن المهدي فرامل وريه سبيه وحدثنا السبع خضر بن صلاح هو سو شغله سو بن سلامه طه وحدثنا محمود الغولان قال حدثنا وكيع بن روح شيخ الشافعي عن حماد بن سلامه عليه ازور ائمتي عند عبد الله رضي الله تعالى عنه دخل النبي النبي صلى الله عليه وسلم كما يوم الفرقان سميت له الفرقان وارى انه يدخل سماحه قال عباده سوداء انا ظل ابو عبد الله صلى الله عليه وسلم واي ابو محمد عبد الرحمن المهدي يا حبابي يا ابي الزبير محمد عبد الرحمن المهدي حماد بن أبو الزرير المكي هو هي... طارق يلقى برسول الله كلم محمد بن غيران وكي حماد أبو الزرير المكي ويته يلقى برسول صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء أبيب واسيح ويلا مسلم على سلطان في سريعي تلو في جائعي أبي داوكي سوداء لسائي وثلاثة الدارة في سننه افضل في سننه واحدين صحيحة وفيه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيا المعيينة عن مصاور الورغاء عن زعف من عمر على ميه ابي عمر الحريس قالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصوص المجيس انتوارقي عمامة سوداء عم السوداء مدول انتوارقي وفيه قال حدثنا محمل غيناوي يوسف بن عيسان قالوا حدثنا وكيع الدروه المصوره الرقاق روحه اسمه تابعين يا عفوا ها حيث تابعني ما عبر الى مثل الى لبد محمد بن يوسف اس شيخ شيخ الركيع ورقصها هو هو المصوره الرقاق جعفر يعصر حلا هي وكيع شيخه جاء وكيع نشوه في صورته جعفر بن عامر وحبيث عليه به قال قدرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبا لها صدقي وقف بغي وعليه وسنة إمام طبعي السوداء والمجوء حبيث إمام طبعه وطار في صيحية ضد أول في إسرانه ومسائي في إسرانه ومجا في إسرانه وقال عليك أحمد في مسنده رحمه الله ورحمة الله عليه ومجوء علم وبيق حدثنا هاروم بن إسحاق الحمداني ما وعلى حدثنا يحيى بن محمد المنري من أسوا ضعيف السفير يحيى إذن محمد المدلي عن عبد العزيز بن محمد عن عميد الله بن غرر عن نافع مولا بن غرر رضي عن الله عنه قرحوني كاملين نقوم بحوات الله عليه وسلم إذا أفعلنا مرتوء عمامة بحرائي كيف يبقى حرائي هدوية جدلوا في السيدين دوني عمامة العمامة ديسة دينة ستيفين وليسة قرباءة بحظوظة روحه ويان انتم صلاة وصور لواقي ما حلق ما وحولك حدا طب مختيجين دري تبعتوا يس حديث ليس هو حديث ثالث ضعف ما قصنا له وصحيح بما قبله حديث واحد من سلسلة يحيى ابن محمد المنري يحيى الجاري والده يحيى الجاري والدها لغب فيس أرى من أحد العثرة رحمه الله تعالى في تغري تهذيب حليم حي وصدوق يقعي القفاء البلن مرتبا حاويان انتسوا انتسوا انتسوا لكن قفتي ساير البلن قلباتي فقدتوا حاويان وضعتي سهلا ويا حديث مرخب المزلوع قربهم قرب ادفوا ربن ذو لي هايو صحيح لغيره ويا سبيفانتين الله تعالى في الصحيحة ايو اذكروا لو رحمه الله تعالى حلقة في سيتي عروس فايت على سلسله الشيخ البارشه قالوا كساونا الله فيي قالوا الناس هي وقالوا ان روحها يفعل يعني شيء قالوا بارك الله فيي ورى القاتل من حضر قاتل ذكر السديقي وعائشه يدع والطالب وصل عبد المنعم خليف يفعل قال وبيه قال حدثنا يوسف العيسى قال حدثنا وكامل راح الشيخ الشافعي قال حدثنا أبو صليمه وهو عبد الرحمن غسيل لله عن إكرامة عن عباس رضي الله تعالى عنه عن نبي الله عليه وسلم خاطر الناس ذكروا قد نضيوا عليه في صلى الله عليه وسلم وحسن لعباس العلامة دسماء أي سوداء ومعنى إلى المركض إذا أرسالك حبيبين يجيبون لقو الله منك أكدنا بياشا عبد الرحمن شو ما أرتيب عبد الرحمن سواء أبو سليمان وهو أبو سليمان من عيسى وعبد الرحمن النغسيل وعلي عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن الحنظلة العنساري خانظرها صمركه اووغي اووغي صلبان اح ayaa waxa way wax غسيل yaqaan gashilul malaaika iyo laqfis loo yaqaan malaaika maheen qayb baa inta waxa weheday cilmadu ila ku toosir iyo taariikh markay soo noqnoo iyada oo janaadana buuxa sidana oo janaadari ayuu dhintay xeddi mowaaqti amaayday aayyo هو koofaa عن dhooway oo ay soo wayaan oo ay soo wayaan indha ay yaqaan indha ay soo baxaydaan oo indha ay dabar cusub iyo dabar qadano ay isku dayayaan inay raadsoaan salaam baalaha ay raadsoobayeen qulqad soo duwaya kuwan ma wareema ha ka aayyo ragga soo yook wasaf ma raayso aayyo سلاوية عبد الرحمن ابن الصليمان ابن عبد الله ابن حنظرة الأنصاري أيال إذاها حبيبي من سئل منك عبد الرحمن كي يدي حي أو صليمان أبيه يقول عبد الله أو حنظرة صليمان بقول قل يا ما خشى عبد الله ويا حنظرة أوزي سلاما أيه الحلا يقول غسيل ما الإنسان ما يتعب، سلاسية. أقول عيب عيب سلاسية طيب، يسوي جهاد ولا بدم شيء. سلاسية غلا وصير يا غلا وتاريخه يسون أغليان. حديثنا صحيح ويان. بعض مجال يقيم ده في إجازة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يشافس المرضى أحجري له هذا مصيغته شيخرة. رسول الله عليه وسلم قلت لي سترنان في سلاح حاجينه جوري وهي حدثنا يا حبيد من المريح قال حدثنا اسماعيل بن الراهيل إمام مسلم ومن صيوة خيلاء محينا ومن رجاليين شيخ أشيخ وحب وشيخ شيخي الله إمام المصلم ومحايل صبران ليلة اسماعيل بن قريف صبر ليلة قريف قريف وحاول ومسلاه ويهيو لا من اسماعية ما انزل وراهن لك قالوا ان خير حدثنا في وحطري. يستجل من لا في وضوء دليل ان باب الصباحه اسا waxay yan madalka qadinin oo balan ay ku tiri ay isagu dhalay isagu leeki waaguu yahay wa yukhrijul hayy min alwaytis wa yukhrijul baytis wal hayyisa fa saqa qalaw sayri hadakara aashatuya way salaafaydi kisango mudal badan oo nabay iyo isaaran go'o hoosuntii qalidawad ma malayn xikowba macnaa hawla kalna sab oo isulaaladan dadkii kooda faqar do haytir qof dhow la qabaro ruuxu إن هو صحيح يا ابو خاري أسلصان وكذلك مع مصر ومن داول يترمني إلي أحمل غير فضى أسلصان هنا حديث صحيح الشيخ وفيه قال حدثنا محمل مغيران قال حدثنا من داول قطة يارثي عيشة نحجاج على أشعف إبن الصليل قال وخيري أشعف إبن الصليل انه حج العسلان وحري اذنيه حفظه الله تعالى لا يعرف قرسي سفاله غرمايس لا سري رحمه الله تعالى تجيش الركاني ساء قالوا فرسنه عمتي اديني رام مقلي في حديثه سوره سنه عن عن عملي ذاتي اخذت يدي قال وقت ارجو ام شيء في المدينة المدينة إذ وصي الإنسان هو على الشخص خلفي حاجة يضمس على يطوله إذا كنت أقولك يا فرقة فإنه أتقى كانت إليه حاج يسوي عليك عوصي البدن وعبقى مركا لأبوه حطوري بدنه يسر الله كما رغب قطوة صومي لا عرف وصومي كفار صومي مرهوص ركاتي تنأيه أيضا وَيَصَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَرُسُلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ وَحَمْدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَسُولَكَ إِنَّ ذَهِيَةَ بُدَّةٌ وَمَحْسُبَةٌ ومعوص مَلْحَاءُ وَوَحَا وَيَبْدُو يَعْفَا بِسُجْرَا عَيْنُكِ حَيَّةٌ إِنَّ ذَهِيَةَ بُدَّةٌ مَلْحَاءُ قَالَ الْمَلَكُ مِيهَا آه احنا فعل اليوم صح ملحو فعل فؤل يا نشوف اللي بيجي له مستخدم بده قالوا ذلك ف قال هو فؤل قد بالله كبيره انا في يعني تحديدا قص وافق دايسوا ف نظبط لفظ احنا فؤل احنا فؤل احنا قريصه وبعيشيره قلقلوه او انكم بس هو قمني قال الله يحاولي أمان لك ويأخص أمان لك ويأخص أمان لك ويأخص أمان السياري نحن إلى أصلافه ويقوله يا قلت جيسا لكم صلى الله عليه وسلم إلا نسف ساقيه آهي آه إلا نسف ساقيه لماذا يساكم برسا كلها مرة أشياء حاوليان أي, أي وجوته حديثة مرة صحيح لكن بهذا السلس ما يشوك نجد عنه وحاوليه. كو منك وحاوليه الهو اشعط ابن الصريب منك عيسان المركة صحاوليه اللهم السعال في محجر عشقاله ومجهول بوليه يلا يغراق الله وراء قرأيه وعاكوانا سنة فيس وكذر منك المركة الهيب كيلا كانت المركة هو مجهول aagare waxu jira islaadada niga waxiniga aadana cado isu soo beedumo waxa uu hadishu waa sahih xilligeere ayuu gaaraya qurun qorbaanulayay waxa ka mid ah qulsiisa iyo qurun iska kale eedo fa izaraka wa tsabillaaha quruntigaa qurun ka ilaaha ka baq إني أحمفه فضوك رضائي عريض مرتفع وحنه متد وبل ويرق اللوعة مرك مرتفع وير وحاول يطلع سما يبعس رؤوس جارسه لا سطنا ولا سبرت قلب سادي لا هذا إنت عصام حديث الله صحيح لغيره وجارية لنا عتبر مرتفع وحاول يشرب فيه سن بعضه كذيرا و إسرار صنّي الدليل وحلي لها وعلي دعيا من بركه صحويان رهماء بنت الأسود دلي دا لها عارخنا النصرين في الدليل رهماء بنت الأسود دلي لها في, دا في المدينة في مدينة إذا wa ومع الإنسان وإنسان وخلفي قلاش إذا سألع وهو يقول له إرفع إجابك والمي والبنتي أخرقات فإن لوك سأتقى أقول لك عصي بلن وأبقى قلونها باقلها بلن فإذا هو رسول الله ورسولك لا الله صلى الله عليه وسلم فقلت برقاء صغيري يا رسول الله رسولك لا حيو إلا ما هي الضلدة مع اسم الحاوء وحاول ملي عطان السجرة مع الجزيرة اسم الجلع برخان الجلع سميوسي سميوسي قالوا يخيرا مالا كميرا فوصو نارف فيا ان احنا الاسوة وفوضا ياشو ونظرتوا عن سوره الى اذا روزن تبسوا عن نسو ساقيه لماذا يساو حاول كب برث ووصو جوغان وبيه قال تابرتي سنوها فنقبل غفر سنة وان كورقفو قابوا مالا ها القرآن لكن القرآن إنه إيه الله سبحانه وتعالى الله جل حرام ترينا ما يشافس كذي بيج وبيقول أحد دفعت عبد الله مارك المجاهد الكبير عن موسى بن عبيدة الله كان به مسيرة يطلع الزهد يطلع إلى هم راسحاويان على أربعين في كتاب الجهاد ليهم عن موسى بن عبيدة موسى بن عبيدة شيخ الأربعةين في السفير و يندعو لصحيح رياض السلامه الاقوع على بيابه صلاه الاقوع فسلامه الاقوع وعند في الباديه باديه حادثه انتكاده دنبيه حادث باديه لو خنته ذاغو دنبيه صلاه الاقوع وسو بيسم الله مكتسب وديا لما فارصوا فاصوا البهادون فاصوا ال يوم ورا غيركوا وانا تن سوق على زمره تن وقالوا في أوري هكي الأسلام كانوا يتجلون فيها سيحب كبرية كانوا وحيب إزارة الطاحب صاحب كيبرق أسعب قلت جيس لم يقول جيسا يعني لبينا سعب السلام هكي الأسلام كانوا وحيب إزارة الطاحب صاحب كيب قلت جيسا يعني الذي ضعف الذي يسمى موسى بن غنيدة سؤو ابن حزر عسقنالي في التغريب ساديم غنيا وضعيف لكن حاسب الألبان رحمه الله تعالى يا الله مم يا الله تصفي عبده ويسوي صوري حديثك طريقة كباد والشمائل المحامدية مختصر فقط أيها أصوى الجابي ثالث مفدرة حديثا واحدا خمص الحديثا قال يقول فتح عديث مفدرة وكذلك مشكاس المصابيح الإمام التبريزي ما ركوت تخرجي له يا سلام تسي مجلد سأثر عن بعشرة فهي واجد شاك المصابيح وتابع تسي عن قر مجلس قر مجلس أصغر نرى صعود على عمت بجيسة حديث جيسة بدخل بجيه إلى قر صلي راويان شيخ الباني لا صحري قال عن صاري تسي عن ألف صاري الإمام الخطيب التبريزي أنا قري وسبهم ا فكتبت كتاب الحديث مراجعه الحديث كتابه واي حديث ورد في صحيح كط او ابي حدثنا قتيبه المسعيدي قال حدثنا ابو عن أبي اسحاق اي ابي اسحاق الصبيري كره وبلش اي قناه يبلش ويحدثنا ابو هريره على مسلم بن النذير عن خديجه اليمان قال ان قيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أي اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه قطع بعضلتي الساغين كوك ايه قطع عضلنا بحال الهداء وانت انا كوك اردك وصلت وتغليب عليك وتغليب انت انا ادني ملوكا وانت اسوئية بل تلمان هو ايه؟ اه كبير وميشك عبد كبير وميشك عبد كبير لا اسوئية وايه ليعرض السام الكوكي وحاول يمر كيسي وقصي أو سامي أو كوكيسي فقالوا يقول هذا حوقي ما هو الازاري قلتيه ليش نصورتوه يا في نبيه فلا حق حق مره من الازاري قلتيه ترك إلى أنا طراعة هالثمرة الحديث صحيح لا ترمي ذي وكذلك حديث في سند مسائي غيره وحديث صحيح وياال أبو حضرة الحراري أنت الماضي. نبي الله عليه وسلم مر بحوض النار ما أسرع يركبينه في المار على وجه القرآن تكوز النار بالوجري. مر النبي بحوض النار صلى الله عليه وسلم بحوض النار. قص الجنتي سهوس وحاول روت جديدة. كين روت جديدة. الله سبحانه وتعالى كون رأيه لبأ إلي حديثين لكم إجيز لبأ إلي رطاهيلي صدح عذاب حظوم كل مهلي هذا هو الحديث من السبب من نجلس الله عليه وسلم عذاب كليل سيدي اللي هو عذاب كليل كليل من نجلسه إلي تكيير تأمن إمرت عن وكذلك اللهم ومنخص حويان قوكا إلهي من الإبنية سبحانه وتعالى كذلك عمد حنون قونا لعبك أسيكا وطنمه ووحاوي يكون عيون وحيينا هن قلياء ونرسم بحيينا هن وحيينا هن يسيحون في الأرض فلا تأس على قول فأنت أخبرت أن بقعنا أن عسلين الله تعالى رسالة منه مسألة عكبرة ست يعلمه بكنا سابعين من سلواتهم أخبرت بقل لكم ربعش الله تعالى إيه أرمان الحديث يا شرح ما أظنه وحوظ كإختراعته هذين زاهلون واسلون واسلون ويا ابن يا شرح الله عليه مرسل كبرتا اي سايوان وردن زنبي كبرتا كبر في السيديس او زنبي ما زنبي قال زنبي قال لها موام حيث وفي زينتا لنردن بيوكا لوطاكا لها لنردن بيوطاكا عصبها بعضا وضمها فنخصي قرها السنة قال ونعلم بها وحاوة يا سوالان سيدي قارك ومكا صاصيري ومصر يا جنان تصوير مرأ شد من وقل صغيري باحول وسوذي مار كان سوور خاغا داعيه يرحي و حارام و سانا حلال و داعيدي حلال و حرام و اريو حرام سوقلي اغه هورتي سو هاجي يا وعميزي وعميزي في اسلامك انا سويدقوا تفاصيل يهو رخل نبدأ وحويلها وشا سو عم بح سو عم بح سو عم بح أنو ليه أي وده قاله إن الشقي رسام برش عين صلو من أكبر العرباتين وحويل إله مرخص اسمه كتيريان جلسي كتيريان كذلك وحويل أي جنب الحيران أي مرخص أحده سجيران ومن أكبر العرباتين وراء سيريا غص ميلان قاصرة مش عين ما كان مقطة حذبي مصوغ له إلهي إبتي لي إلتحار وكل إبتي لي وحوي الأحزاب وقاحه جرا إلهك وكل إبتي لي وحوي ال الأوفي ريا قط حجدي جب كميت دا لسماع لكن الأوفي ريا إلهه مكعب صلا غفل لا رفيروي في حجدي جب كميت دا بس حطي حتى ان الاسداني اي الشيعي ولكن حزبي يطوضلوا وولاكد ولو اسمتوا وكاس سادقتين وحاول ايال وهذا ما على قد عرب رغم سوية او شاتنا حوصوا انا الحديث يمنى يلو صلى الله عليه وسلم ولو اياده وبالو يعني لغسه وقالوا حوصوا انا يسمعوا مرطان وحيدا قالت له بكر صوت وحاول يا ايدي قالت له بسواهي رسول الله وعروب إلا كده ما نموه يعني مع عرسة وكل إغير سيبته سازو أكله ومن بسعصان الله منه بو فيه بكره فيه رسول كبير المتيد تخصيص مقرسونة العين لا تدل على العبادة كما هو مقرر في وصول الفقه وعيدا واقعة العين لا تدل على العبادة الحديث يسألونه عيشان صحيح عين قولي ينجيه قولي ينجيه سوديك وحبا عدل ميلي عام نفسه وحادا نبي صلى عليكم يخوه حول ينجيه رقود صلى فضح اي صلى ايه اللي قولي يلي خيه سودي اي سودي اي صلى صلى الله عليه الصلى خديث ايه حديث ينجيه تغارب او جيدا بس تغارب ارخ موضر لعك gormo ciib uujibay xaq qoliga khaas oo niga xasoo ay sallallahu alayhi wa sallam ila ruux yaraha khaaska inu xawilay cidna uun waxan maantada ruuxa ka zengga ka raggoona waxa wariyaan oo ay si dheer ayay ku tirtaan raggo roo waa jibaar xijaab waxa ay wadaa waxa waxa la soo dhigowda cirka waxna ku lug leh waxa jabaayda ya cirka waxna ku lug dhowa waxa jabaayda sawmad waa xijaab xijaabku waa xijaab dalab waa لا تفعل فعل يا فعله ورحمة الله وحاوليا وحاول بها أنت حي دليل كمركي لا خلق ما لا إلا, إلا ما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسولي ليحفوى بينهم أن يقولوا صلى الله وعلى الله هذا صحق الارض الله تعالى الرجيم في إسلامك وقاتوا ورسولوني إماها حدال أنت كيف بنسب الله قالس كان فدي ادو فديرو من الى يقن ما يسفد اه ما انا بحطوه سعود جدا اي ما صابه بر كون وحقوري جثه خيره وحموده وبلاته وشخصنا يا صلى صل الله عليه وسلم انه يري بحي انه نبي صلى الله عليه وسلم الله شن هو عين الزلال شن هو عين الزلال ايه الذي يفقه امره امره الهترة عمره مع السعلان وعن سودعه وفيت الثالث ما سوقعه وكذا الامان سنجي في الفلسة مراغه الهترة وكذلك ونفسه ان الامر لا يحسن الا اذا نزع ونكره في قواعده وكذا على كل حال الامر يقصد الوجود فهو الله حيديه maru ila soo qora adkhul lixa maru ila oo adkhul lixa maru ila waxa weeyaan ila akhriha marka ila san riwaayo waxa ay ku soo tabeeyay su'aalay maay oo ay iga baaqay in fadhi aan waxa weeyaan adeegga waxa weeyaan galay ee brido waxa ay muhiimad weeyaan yaa marka وديه حد قال حدثنا بحيث المسعيدين قال حدثنا إذن الله عربي يونس عربي هدولة اللي الله طلع عنه فهو حد مرقى يرى كيرجة قفت حبيعه مرقى صحابه يقول هدين تنحيز بجيس يكوح ويسا او يحتلعكم من بقوا نزل الكوح بيسا فليس تعالى الهي تعصبنا مهمه غلا نسو روحه ويو وركو وا بين فغو تابيه حال غو تابن جماعات في كو حير ما انتديها اديه استفام ييه اديه يحاول وحيث الاصماء والاشخاص لا فيكه وصنها وهي فيريان kooxan xisbiga يوم galay ee waadiyaha iyo samara marka waxa weeyaan xadal qiiisa xisbadaan saniga 19kii qoloyeedii waxa kamidaha ninka ascadya ee xisbiga kooxan inaa filayay ka taniga radio oo xisbiga labadaba waxey qayb ka mid ah xad uu jiro laakiin uu soo dulay kana xisbiga soo galay فريدم الله وحده الشياع لا بد حله وحلا المسلمين حتى وأكون عبد المحسن العباد نحبس المذيع السمرور واتيلا صادق الله وحده حتى وجد فيه من أخبث الناس على طول هذا الصوت ضربه مسألة وحاول ين لكن مكث ولا ليسي حمق إلهي درتي يسكاتي صمغ إنه يانا ما قرن ما أنهما يميلي هاي مرغيه قلبه ما ما أنه على ربه يجي محيه يحي وحا يانا قرن و القصر لله الذي يقنا إذا ما كأهل صلى الله سوق قصة بس السماء والسحادان يلسلسلسل فبه جماعة ها بسه محاوه محاوه محاوه محاوه وحا مرتفكر وراء علينا يانا قم بإذنك راكا كافيا الصلاة مع النهو وحا كاركا سوهري وحا ج سرق حد كتب ولا حدا دور يسين على الكرتون صوب. كو يا كوهان يجي ويروم يحاول يرمده. اسنين وسبينوف الشيخ الظاني الشيخ الظاني وقرا عزمسق الظاني وقرا الحمد لله سبحانه. ايه اروما لا حدا يحاول يا كريز يقوى في المساي. اياسياخن عنك لي كلام وينامه. يحاول يجيبه حضورنا غما باشا لا كتاب ام او فروق كتاب الفروق وكذلك ابن حزم رحمه الله و سعال الفصل يا الفصل للمنر والنحل كتابيسا سوف يجلبها وضعها بركها ان شاء الله و سعال ورغوها يمتعس وضعك بوحش يا ان المغضاء هدف كتابي السنبه بوحش كالا فجرة يا كوفي بيقه كتابي السنبه ايه السلف الصالح واركه يقوفي بيقه يا يا حنون بايا لا حافية نحن خمر هم ورقص حويل ما حلو ما كان خطرنا وصل بذل شيء يا بسؤال عراهي وعليه مرحور ثم نضربه بسكري ثم قبل أن تكون ويلهان ثم إندارين من ذنب ثم يا أفتح سمينه كل إبرين عمره ومارن سوقته كل لين المارن شا معذلين خبيشة ووسيط على رجاء بشر حي هم ورقص حويل بقص المقص دجل ترك سو عليه مشيننا الله في مكاسه اخر ان الرسول الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان لا تذكر البا وني قال حدثنا انس فحدثنا فواض بخصوص امره الكسو غاده وقالت ان هذا جري وسيده حدثنا ابن يورس عاربي عاربي ما رايت ما عرف احسن الله صلى عليه كان ما صوصو واحد ولا يتحدث سجلنا في وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكن ولا يتحدث ولا على سمعنا ولا حدا قط او سبعه سبدق بالما في اسم الرسول صلى الله عليه وسلم كان الواحد يقول الارض كلها توالوي سولا سو كويس من سووريا ودادا اهي آه اننا نما لمن يجيدوا ولو تيبيل او في سنه فيدا وين ما يسون عليه السلام حديث وحسن لكن ابن اللهيعة السامة في سكترة عبد الله ابن اللهيعة عبد الله ابن اللهيعة وصدوق اخترط بعد احتراق الكتبه وعد على كتبته في القبات السوق الميزة وقلوه ما هو بعضي فطبت السوق الميزة ويشد قباته رحمه الله تعالى ولذلك قلمانه ورزع يسيانه وعليه لوحي وصور قبل احترام كتبه وصحيح وحي اا صور خريط بقى لا احترام كتبهم ووضعيت الا انه مصوع هذا يحبل بالبيان وبه قال حدثنا طه ثلاثه فاجرى اا بعض يربطوا ذا فكان امام في مرفع صحيح او من من الليلة منك أستنى يسون وضعف وأن قصرنا ينعف وبيه قال حدثنا عن ابن حجر وغيره هل وحفر بلنقاله وحيدهم قبانا إنسان ويونس وأنه ورغضي عن عمر بن عبد الله ورغضي مولا غفرت ساحا سجروني مولا غفرت وفراء وحاولتها حدا يساء وضعف يسونه قال إنسان أخبر من جاهيم المحفر ورغضي يولد عليهم طارق عليهم طارق إياسي سبحانه قال إنسان أخبر كان عليهم طارق وصف النبي لديه مرخوط الناس صلى الله عليه وسلم قالوا كان وقوها إذا ما شاء مرخوص عبده فقلع مجد صلى الله عليه وسلم سأولي سعجري شأن الله وحد مجد سيئن حقه وسهلت أدنى بجانبه من في مثلي غفرة غفرة أبو غايحة يا سيئ أياه حاوله وخضاه داعثة قسخة حديث ربي وديه قال حدثنا سجان وكي انقر حدثنا بي عن مسعوضيه عن غطان المصر من هرمز وما سأضحيه الحديث من حجر على السلام في التوريز السليم الخبرى وليل الحديث منه وضعيه فنقاش أسلام المصر من هرمز عن لافع الجبير الملعب <تصفيق> عن علي بناني طالب كرغم الله وجهه الله الله وجهه لكن في عدى لعنى الشعائره على مادي يخذت في ودبع لكن اللفل هو حرام مادي ودف صلى الله عليه وسلم ودف صوت روي فيه فالنقارئين في كل مقوطة الله عليه السلام من المشاو مركصة وتكفأ وحاولي أن أهربوا مسعوذر التكفاء أما تكفأ في أولي أي مسعوذر التكفاء أو طعب ينوي مسعوذر صلى الله أما صلى الله عليه وسلم يجب معنى قوك فرغي يقالي بريو مرتع السيد لغيرنا فارت يستطيع برغة انجرية فإنما يرحصوا من صبابيني نلتعلم كيسا وحاولينا بغيبه بعوما جاءتكم يا إيسا قلّوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كذوب فيه وفيه قال حدثنا يوسف من قال حدثنا حدثنا سيعة وحاولي الدواعات كنا أود معها سلو مده ابن صلى الله عليه حدثنا يوسف من قال حدثنا حدثنا رمي عبرو صليح أي يزيد من عباده القاسي هل هو ضعيف من شيخنا مسمى أم لا؟ ضعيفا يزيد من عباده القاسي كن صاملا الحديث وحنا قسمنا بها الله المستعان صدق الله العظيم يا يزيد من عباده القاسي ما الله رضوه ضعيف يا الله الله تعالى عن طارق بن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر كفر الغناعة الدورة شرحة كأن طيبه مريم سعيد ويسي طيب زيادة مرس لذي حديث شعبه اسمه بدخل الله وحامره وكما تصيرها رحمه الله تعالى فيه غرابة ومكارة غرابية منكرية وكسول وهي بدخل الفقرات فيه هذه أحاديثة كرأة مرافض النبي الله عليه وسلم وهي تريد لجسولة بريس المضرب واه يا هذا الله فانا حاسس في بدي سماخين حاسس بدي بعماز جاي في صلى الله عليه وسلم وبيقال حدثنا عبد الله بن أبي جد البس بن طارح حدثنا قال حدثنا عبد الله بن حصن أن جد ولا يبصو قريبية جحي بيه في العائم عن غير بنت مكربة أنها رغت رسول الله في السنة المسيطة بسيكة تحديث والحال هو أنه قد طاعته وفضي قلافتها فطيق كوراك اللي الله سيكسير لأبيان سيقام كوراك المسيطة غميل يا خلاصة نظيف يا كلام ما خلاصة إنما الوثحان كما أروني، نعم. أروك كل كل فكهة. كلا ولا. كم عدد قلنا؟ كونوا سومنا. وَيَأْتِنَا الْمُرْقَى الْمُرْقَى أَوْ الْمُرْقَى السَّائِتَ الْفَضِيلَ الْفَضِيلَ الْعَلَوَحَيْتُ الْفَلَمَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ رسول فأرأيت وليقعدك حمال الخرق عفش الدركيز حديث هو حسن لغيره السلام عليكم لكن هو حسن لا السلام عليكم لأن عبدالله محسن منك استجعى وهو مجهول لمعبالدي سافدك أما موضوع مصرحة وإنه عبدالله السلام عليكم وأحاولي أن حسن لغيره المطرية لأنه كان النبي صلى الله عليه السلام عليكم هيمد مرحل النبي صلى الله عليه السلام وبيقول أحدتنا سألنا عبد الرحمن النجذري وغير واحد قالوا عصفر قالوا على واحد حدثنا أي الصفيان معينوية عن زوجية عن عبد القميم ولا شيء متألقة من صحابي والصحيح والتألقي الدليل كله منا والجمهور رحمة الله عليهم وياي عن عملي هذلك ألمت من حليل عبد الله مزج ابن عاصم ابن محمد الإنساني وصحابي بعض العلم المصورين كذا بس أدري إنهم حنون غنوا حشمة حب دلسومه وحش واحد شو مركب كشي كني يمغيي واحد شو يغيي مركب غريب وقطب صيد أمضى طاف أمضى سير في اللب وضيقه إلى عريق وران كي يدلي في سقط كل إله يدلي وما كان جروه ينسابه لا ربك فرق لشود ما هو حاول يا عبد الله بن زيد بن عاصم بن محمد الأن سريا من تواص ماك بين خرافة والصحيح ماك إن وياه. وهو بيتسبب أذى كثيري لحين يسبب حجج المواقع هذه بجانب هو بيتقول إنه الله رب العالمين والرسول صلى الله عليه من سيد مشارف على غلا الديفة ووضع عن سود البديع دار جيليس الغاموس على الأخرى كله هذا كان يروح له سيد سفيق حديث وحجة في صحيح البخاري في أو في النامية أي المواقع سبحان الله عليه إن غلا السقف kalaal go'o xil faaro ah baal oo uu suqaaro hadaw xulsaaba waxaana u dumciya kaasku waxay ummada ku faalsiirayaan kanu haajir waawiyay geensoo wa hadithu ya kaasa fi min ka hawadithu muqaysi hadhi ayra hawadithu muqanaina wasunno wa an ka ya huwa sahan qaratain wa huwa sallallahu alayhi wasallam udasalu dum iya wa ya hadithu قال حدثنا إسحاق ابن محمد علي ومجهول صلما عروبة ابن عبد الرضع ربيح صلما ربيح, ربيح ابن عبد الرضع موسى قبرس حدث بهيث ربيح ابن عبد الرحمن مال إما ليس إثائس إثاونا برضع سحاب وإن شاء خاو إثاونا وليس المعروف بالمنكر الحديث يبين wa ba'dhu ma hiya sukana alabi yahdi yahdi sunnatan gadi yuguu ta idu khulhi qala wa qulata rasuluhu ku الملوي الإمام غيري أبو الداوس في الحديثي صور لي كذلك غيري شيخ وشيخ منكر الحديث وعلي حديث يسوء منكر يهوي شيخ منكر الحديث وكذلك إن حجر أسطراري في التغريب الثانيب حليا ومتروك بحث بيان بعلموته قبل يسوء ابن حباب غيري ووضع حديثه ذا ديالة قبل والذي ولا يمكن كلامه يراه اسحاق بن محمد او انساني ومجهول انه التضحيات ومثل اذا روضيح اما قويهت معذ روحمال ان عدي عليا الكامل ليس بمعروف لا هو يقال له يثغ كل لا ليس قول واحد قال قلب النفس مو حاول هو ليس المعروف صلى ليس ومحاول قادريه حاجه تشوف فيه زي تعديل والقدره مقدم على التعديل خاصه واي ووقت الله سبحانه والله لو سبحت جنابه لكن واقدر با من با سنه ان الله تعالى وانتما دعو طيب سواء باب ما جاء في كتبه يقول لكم ابو داوود رواه الطبري عفوا باب ما جاء في كتبه في في صحهت رسول الله الله رسولك ذكر النسيس قال حدثنا عباد ابن المحور لكن حديث هذا قد سوى وحاوي صحيح ولا إقرار ولذلك حديث بورا طلعت الواي سكان صحيح إن ذمود يسجري رحمه الله رب على سلامة السلام إن ذمود يسجري قامين كانوا وذمود يسجري والبيان في سود غالي يا عايشة قام خطواته آه سمعت يا أدب نور الله حديث رامح باس من حديث حسن غيره الدوري الدوري البغدادي طالحة بثل أسحاب المنصر عن إسرائيل عن سيدة الحرب عن عجبور حضرة طالقه رئيس رسول الله و صلى الله عليه وسلم متفكل سوف تجد ليسا على وساعة البركين على يساري حق البيحة و نلتق ليسا الله الحديث هو صيحة المدرس و صاري في, في الزامعه أحمد في مصنبه أبو جاوب في سننه و حديث وايه وبيقال حدثنا حديث النسحة البسري قال حدثنا بشير المفضل لاحق قار حدثنا جريريو أنا ذل حناد بكرة على بيها بيهاي بكرة أي بكرة والمحارق والاتحاد قال لقادر وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح بزوجة شقيقة الأرواح بزوجة شقيقة بيفركواي ليلهم فهو والله الحرام بلاه ينص الله رسولك أنظر في الأشرار بالله وإلى وحلا جرب بيكم أكبر الجندين وحاولت الكون وإنه أحلى قرضي ذنب أدوك كل موجره إنه أحلى قرضي سبحانه وتعالى أولياء الله يا الله من الله برأى قصن السراعي ذنب أدوك الله سعيدا وكوه الموجره في السراعة الإسلامية وآيها وإنه أتوى أنه يغنى سوصانة قال أحد يسمى إذا قطل وحاولي أن ينكر لكن يحط في الكلية كأسر وطوى أقاليه على وحد بيسوقكم ما ينكشف كي يا بأكبر الكبائل بظروفه ووين ما ينكشف كي يا على الله عز وجل صلى الله عليه وسلم على حديث الله عز وجل صلى صلى الله صلى الله عليه وسلم على حديث الله عز وجل صلى الله عليه وسلم على حديث الله الله عليه وسلم على صلى الله صلى الله عليه وسلم على وشهادتك زور على وشهادتك زور يقول اليه حتى قلنا لا اله الا الله ليس وهو جيس يسلم ان الذي ليس كما حديث البخاري وصحابه كذلك هو عن صلى الله عليه وسلم يطير يدهه في سمراء غير فك رائحه وبه قال حدثنا قت سعيد قال حدثنا شريح عن علي بن عن جحيفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا الذين يا فلا اكلوا مقتكا وذكرت كيف ذكرت قال وجدنا ان صلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان الذين يا فلا اكلوا مقتكا وذكرت كيف ذكرت عن محمد بن دار قال حدثنا عبد الرحمن قال رسول الله, عليكم أكل قال رسول الله لا اكلوا لا اكلوا وقال حدثنا صفحان وعيسا وقال حدثنا وكي عمد الرغا حين وقال حدثنا إسرائيل وقال حدثنا حرب عجل وصورة رأيت الله ينجل وقال صلى الله عليه وسلم ويروب وصكه يتوخذ وقل يتعالى وإجداداته إن باركين والله أعلم شاء الله